إنه يبدؤ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقصة والذين كفروا لهم شراب من حمين وعذاب أليم بما كانوا وعذاب أليم بما كانوا يكفرون.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 وَقُمَ أَنُوبَهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُلَّا إِكَمْ أَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيٰهُمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ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 وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الْضُرَّ دَعَانَ لِجَنْبِهِ أَوْ قَعِيدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا, فلما كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرْرَهُ مَرْكَ أَلَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 ثم جعل لكم خلاء ففي الأرض من بعدهم لنتظر لنتظر كيف تعملون وإذا تثلا عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءات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 وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولو لكلمة سبقت من ربك لقضي بينهم لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ وَإِذَا أَذَقْنَا نَسْرَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَرٍ أَمَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ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 Vjrayn bhih birihip taybeti ve بِهَا bhiha بِهَا ferhp bhiha jaaet harihip garsif ve jaaehum ve jaaehum Hi tabiim, dâwûllâha muklisîn, dâwûllâha muklisîn, lâhu dîn, lâ in âjîtena min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 ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن مِنَ من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزيّنت وظن أهلها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاه أتاه أمرنا ليلًا أونها رفجع لها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 إلى دار السلام ويهدي ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادا للذين أَحْسَنُوا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ ولا ولا يرهق, ولا, ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 هؤلاء كأصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم مكانكم أنتم وشركاءكم فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَهُمْ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّهُ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ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 قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم فجعلتم منه حراما وحلالا قل قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذن فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تثلو منه من قرآن ولا تعملون ولا تعملون من عمل إلا كن لا عليكم شهودا إبت في فيه وما يعزب عن ربك من مفقود ذرّة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين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 ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ وَاذْكُرْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يا قوم, يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون ثم لا يكون أمركم عليكم غمبا ثم قضوا ثم قضوا إليّ ولا تضيروا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 وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم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 إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا قالون إن هذا لسحر مبين قال موسى تقولون للحق لم ما جاكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتقول وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحل لكما بمؤمنين وقال فرعون اتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون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 فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف على خوف من فرعون وملئهم أي يَفْتِنَهُمْ لهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا, فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فثنة للقوم الظالمين ونجنا برحمةك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوء لقومكم بمصراب بيوت وجعلوا وجعلوا بيوتكم قبلا واقيم الصلاة وفشر المؤمنين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 وأشد على قلوبهم فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الآليم. قال: قد أجيب الدعوتك ما فاستقيما فاستقيما ولا تتبعان لسبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فاتبعهم فأتبعهم فرعون وجنوده بغيو وعدو حتى إذا أدركه الغرق قال. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت إلا الذي آمنت به بنو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 فَلَوْلا كَانَتْ قَرِيَةٌ آمَنَتْ ثَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمْ بَإِلَّا قَوْمَ يُونُسَ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَعْنَاهُمْ وَمَتَعْنَاهُمْ إلَى حِيْثِ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 Ollay ayyuhan nas, inkutum fi şekim min dini, fala abd, fala abdul ladin taabudun min dunillahi, welakin, welakin abdul Allah aladin yetovfa kum, wa وَأَنَا قِمْ وَجَاهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفُ وَلَا تَقُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ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 Olı ya ayıh insan, qadja akum el hakımir rabbikum. Fman ihteda, f inna ma yhtedi lenefsi. Wman zlla, f inna